وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّ لَنَا ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياها أذن واعية فإذا نفق الصور نفقة واحدة وحملت الارض والجبال فدك كدكته واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهيه والمَلَفُ على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 في العاليه تطوفها دانيه قولوا واشربوا هذه ام بما افلفتم في الايام الخانيه وان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 ضُوهُ فَقُلُوهُ ثُمَّ جَحِيمًا صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ